والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضحن ثيابهن غير متبرجات في زينة وأن يستعفثن خير لهم والله سميع عليم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 الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.